وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَدٍ جِهاد قَبَسَ لَعَلَّكُمْ تَصْطَدُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أنا الله العزيز الحكيم وألق عطاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تقف إني لا يقاف لدي المرسلون إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَبَدَّلَ حُسْنًا بِسُوءٍ إِنَّ فَإِنِّي وَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعَةَ آيَاتٍ لافِظُونَ وَقَوْمِ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 وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورف سليمان داود وقال يا داود فَنَّا تُعُرِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ظاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أم كان من الغائبين تأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد ف قَا أَحَفُ بِماَا لَ تُحِطُ بِه وَجأتُكَ مِن سَبٍَ بِنَبَقيد إِن وَجَتتُم رأثَ تَمِْلكُهُم وَُوتَتْ مِن كُّ شيءَييد وَدَهَا فُ عظيم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 اللا يسجدون لله الذي يخرج الغباء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العرش